أُلَمَّا أَرَدُوا أَنْ يَفْرُضُوا من ظُلْمًا أَعِيدُوا فِيهَا وَجْهُكُمْ عَذَابَ الْحَرِيقِ أُلَمَّا أَرَدُوا أَنْ يَفْرُضُوا مِنْهَامَ ظُلْمًا أُعِيدُوا فِيهَا وَجْهُكُمْ